أنت مذكِّر لست عليهم بمسيطِر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله فيُعذِّبُهُ الله العذاب الأكبر إن إلينا يابهم ثم إن علينا حسابهم